إنهم كانوا في شك مريب الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلاً, جاعل الملائكة رسلا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 لا اله الا هو فاني توفكون وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك والى الله ترجع الامور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 والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فاحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا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 من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنث ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمد ولا ينقص من عمده إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح نجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها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 وإن تَدْعُ مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء أولو كان ذا قربي إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكي فإنما يتزكي لنفسه وإلى الله المصير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 إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور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 فلما نذير ليكونن أهدي من إحدى لما فلما جاءهم نذير ما زيدهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بيهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في أرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أَشَدَّ منهم قُوَّةً وما كان الله ليعجزه من شيء إن في السماوات ولا في الْأَرْضِ إِنَّهُ كان عليما قديرا وَلَوْ يُؤَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ على ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ ولكن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مسمى فَإِذَا جاء أَجَلُهُمْ فَإِنْ ان الله كان بعباده بصيرا يسرا والقران الحكيم